كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا زال الموضوع الذي نحن بصدده متعلقا بالأمر حيث سبق الكلام على الأمر وتعريفه وبيان صيغته وهل يفيد الوجوب وهل يفيد التكرار وهل يقتضي الفورية وكذلك ايضا فيما يتعلق بالصيغة ما هي صيغته وكذلك ايضا اغراضه من حيث انه قد يأتي مرادا به الوجوب قد يأتي مرادا به الندب، قد يأتي مرادا به نباحة جاءت نرادا برساذي الأخير حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين غرضا، وكل ذلك سبق تنبه تنبه إليه وبيانه، وبعد ذلك وبعد فراغ من هذا الكلام جاء حديث أيضا عن متعلقات ومرتبطات بالأمر، وهو أنه هل الأمر بالشيء أمر؟ بما لا يتم إلا به كما سبق أيضا من حيث الأسباب والشروط قال إذا أمر الشارع بأمر يكون أمرا بتحصيل أسبابه لأنه لا يتحقق إلا بسببه أحيانا وكذلك أيضا بشرطه وهل هذا يكون شرعيا أو عقليا أو غويا كل ذلك أيضا أشرنا إليه بقدر وبقدر ما يصبح به المقام وبقدر ما هو او ما يقتضيه الكلام على هذا المختصر المبارك وكذلك ايضا فيما يتعلق ايضا بالمأمور الذي يتوجه اليه الامر من هو الذي يشمله الامر وقال ان, المأمور إن المأمورين هم المؤمنون هم المقصودون بالاصل حيث ان الامر هو المقصود به صيغة التكليف والمكلفون الاصل فيه انه الذين يستجيبونهم المؤمنون وان كان التكليف باصله باصل الاسلام مطالب به جميع الامم ومن هنا تفرع موضوع هل الكفار مخاطبون في فروع الشريعة ايضا هذا باعتبار انه امر ايضا ففرع هذه المسألة على على حسب ما تقدم من تفاصيل. ثم بعد ذلك انتهى بينا الكلام أيضا من متعلقات الأمر ومتشعبات الحديث عنه، وهي التي وقفنا عندها وتكلمنا فيها قليلا ثم وقفنا الحديث لنستأنف وإن شاء الله في هذه الجلسة وأيضا أيضا قد لا يطول بنا الحديث في هذه الجلسة أيضا لأنه اتصل بي بعض الإخوان وكأنه معني كنت أعرض هذا قبلا بما يتعلق بإسبوع الامتحانات ممن لهم رغبة وعدم رغبة لكن له لم يتقدم أحد لكن في هذا الأسبوع تقدم بعض الإخوان ورغبوا أننا نتوقف هذا الأسبوع فرأيت أن التوقف ليس مناسبا لكنني وعدت بأن لا نطيل كثيرا لكن إن شاء الله نقف في هذه الجلسة عند الكلام على العام والخاص ننهي الكلام عن على الأمر والنهي وما يتبقى من وقت نتركه للأسئلة أو إثارة أيضا بعض الأسئلة التي تتعلق فيما مضى إن شاء الله فمما من مسائل هذا اليوم هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. كما قلنا في المسائل السابقة هذا الأمر بإيجاد الفعل أمر بما لا يتم إلابه، عن اعتبار أنه كما قلنا فيما يتعلق بالأسباب والشروط كما لو مثلا فيما يتعلق لو قال له اصعد هذا السطح يصعد هذا السطح. هل يكون أمرا له بأن يوجد سلم لأنه لا يستطيع أن يصعد إلا بسلم مثلا كلفه بالصعود. قال هذا كما يمثلون للعبد قال لعبده اصعد هذا السلم اصعد هذا هذا السطح أو ارقى إلى هذا السطح. فهل أمره أمر مثلا بتحصيل السلم على اعتبار أنه هو الوسيلة إلي هذا فيما تقدم من أن الأمر بإيجاد الفعل هل هو أمر مما لا يتم إلا به وهناك من فرق بين الأسباب والشروط إلى آخره وكذلك ما يتعلق بالصلاة إذا قال صلى هل هو أمر بالطهارة هذا على اعتبار أنه إذا لم يأتي أمر خاص أما لو جاء أمر خاص وقال اصعد وخذ هذا السلم هذا شيء آخر لكنه قال اصعد فإن شاء قد يكون يصعد عن طريق سلم عن طريق حبل عن طريق مجهود شخصي إلى آخره كذلك إذا أمر بالصلاة هل هو أمر بالطهارة أما إذا جاء أمر خاص بالطهارة كما قال إذا قام للصلاة فغسله هذا أمر جديد ليس هو محل الحديث. لكن إذا لم يتحقق الأمر إلا بهذا فهل أمر به أو لا تقدم الكلام على هذا تشقيق آخر هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وقلنا من باب التقريب والتوضيح أن الشيء يكون له نقيض ويكون له ضد والنقيض غير الضد النقيض غير الضد ومن أجل مزيد الإضاح لتعلموا أن الضد أمر وجودي والنقيض أمر عدمي ما معنى ذلك حينما يقول له وكان جالسا قال له قم كان جالسا وقال له قم فإن الأمر فإن أمره بالقيام ضد القيام نقيض القيام عدم القيام نقيض القيام نقيضه عدم القيام لكن ضده هو أمر وجودي وليس عدمي على معنى أن الركوع من أغداد القيام الاضطجاع من أضداد القيام أيضا القعود من أضداد القيام وهكذا ولهذا أيضا تجدون هذه المسألة معنونة هكذا هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده تجدونها في بعض الكتب والمطولات لأن الشيء كله له أكثر من ضد يكون له أكثر من ضد وبخاصة إذا قلنا إن الضد أمر وجودي كالقيام ضد الركوع ضد الله لأنه مر كع لا يعتبر أنه قام ولا ولا يكون ممتثلا ولا يكون ممتثلا أو الطاجعة أو جلسة أو قاعدة كل هذه من الأوضاع ولهذا أيضا لتوضيح ذلك في في القضايا العقل وقضايا المنطق أيضا أن النقيضان لا يوجد لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لا يجتمعان جميعا ولا يرتفعان جميعا على معنى أنه لا بد إلى وجد أحدهما أن أن يرتفع على هذا في النقيضين. في النقيضين إذا وجد أحدهما لا بد أن يرتفع على آخر. وإذا ارتفع أحدهما لا بد أن يوجد الآخر. ما يمكن أبداً. يعني قيام أو لا قيام. ما يمكن يعني إنسان يكون يكون قائما لا قائم مستحيل فإما أن يكون قائم وإما أن لا قائم ولا يمكن يكون قائم لا قائم ولا يمكن يكون لا قائم ولا وقع ما يمكن لكن الأضداد لا يجتمعان وقد يرتفعان هما لا يجتمعان صحيح ضددان لا يجتمعان لكنهما قد يرتفعان جميعا كالسواد والبياض السواد والبياض ضدان لا يمكن أن يجتمعا أبدا لكن قد يرتفعان عندنا بقره حمراء لا هي سوداء ولا بيضاء أليس كذلك فقد يرتفعان لكن لا يمكن أن يجتمعا فهذا هو الفرق بين الضد والنقي النقيان لا يمكن لا أن يوجد ولا أن يرتفعا لا بد إذا وجد أحدهما أن يرتفع الآخر أو إذا ارتفع أحدهما أن يوجد الآخر فأنت موجود او لا موجود لا يمكن ان تكون موجود ولا موجود كما انك لا يمكن ان تكون يعني لا موجود وموجود ابدا اما هذا او هذا فاذا النقيض فالمراد هنا بالالاظداد لكن اما اما نقيضه فبالاجماع ان الامر بالشيء لا شك انه نهي عن نقيضه قطعا لكن الا هل هو امر بضده او نهي عن ضده او لا كما انه في في المقابل هل النهي عن الشيء امر بضده سنرى أنه يختلف تصوير المسألة ولهذا نقول هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده لأنه قد يكون له أكثر من ضد لكن النقضة سلوى النقض واحد لكن النهي عن الشيء يكون أمر بأحد أضداده النهي عن الشيء يكون هل هو أمر بأحد أضداده لأنه يتحقق بأدنى مخالفة النهي لو قال يعني لا تجلس. أفضاه هل هو يعني أفضاه كثيرة الركوع والطجأ وكل هذه أفض. فهذا الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال الشرف فإذا قال له أسكن كان ناهيا له عن التحرك. كان ناهيا له عن التحرك فهو هنا يرى ويقرر ان الامر بالشيء نهي عن ضده وهذا هو هذا هو الذي يبدو ان الامر بالشيء نهي عن ضده وهذا هو يعني حتى قلبه الشفعية والحنابلة وان كان يخالف في ذلك المعتزلة ويضا نسيب الى بعض الشفعية المتقدمين انهم يقولون انه ليس نهيا عن ضده <تصفيق> وكذلك في النعي لو قال له لا تتحرك كان آمرا له بالسكون على اعتبار أنه يعني الشيء أمر بضده ولهذا قال الشارع هنا والمراد بالضد هو الأمر الوجودي للنقيض الذي هو ترك ذلك الشيء خلافا لمبناء آخره لكنهم أحيانا قد يتساهلون في أحيانا في كما قلنا في الجلسة الماضية في بعض تجدون يسمونه نقيض ضدا تساهلا وإلا عند التحقيق النقيض ليس هو الضد النقيض ليس هو الضد لكن قد يتساهلون كما قلنا لك أيضا أنهم أحيانا قد يتساهلون ويطلقون على السبب بشرطا وشرط سببا كما قلنا في شروط الصلاة وقلنا في شروط الزكاة فهم يعتبرون الحولة مثلا يعتبرون النصاب مثلا شرط من شروط الزكاة بلوغ النصاب يعتبرونه شرطا من شروط الزكاة بينما في الواقع أنه سبب وليس شرط الواقع أنه سبب لماذا لأنه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم الذي بلوغ النصاب بلوغ النصاب في حقيقة سبب وليس شرط من حيث التعريف المنطقي لانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه عدم بخلاف حولان الحل حولان الحل شر لانه يلزم من عدم العدم لكن لا يلزم من وجوده قد القدر كن يحول عليه حول لكنه ما يلزم لانه لم يبلغ النصاب بينما بلوغ النصاب لا يعني يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه عدم طبعا لذاته الى امور اخرى اذا تخلف الشروط شيء آخر كذلك الحال فيما قلنا في أيضا الوقت بالنسبة للصلاة الواقع أنه يعتبرونه شرط يقول شروطه وصراته تسعون منها الوقت الوقت الواقع أنه سبب وليس شرط لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم عدم بخلاف الطهارة الطهارة صحيح شرط لأنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود كذلك هنا قد يتساءلون يقولون الأمر بالشيء نهي عن نقيضه وهذا التساهل وإلا عقلا لا يمكن أبداً أن لأن الأمر بالشيء لا شك أنه ناهٍ عن نقيضه لكن هل هو ناهٍ عن ضدية أو ضاده هذا و محل والصحيح أنه نهي عن ضده وحتى أبداده لأنه في الواقع أنه لا يتحقق إلا بالسلامة من الأبداد لا يتحقق تحقيق الأمر إلا بالسلامة من الأبداد <تصفيق> والنهي استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن ودونه على سبيل الجهة كما قلنا في الامر نقوله في النهي سواء بسواء فجميع المباحث التي تبحث في الامر تبحث في النهي وكل الاصوليين يقولون هذا وكل ولهذا يقدمون الكلام على الأمر ويفصلون فيه من حيث اقتضاءه الفورية من حيث اقتضاءه الوجوب من حيث اقتضاءه التكرار إلى آخره كذلك يقدرون في النهي وكذلك ما يتعلق بالصيغة صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل والقول وكذلك قالوا وإن كعدنا النفسي ما قالوا لكن الأمر النفسي وأشرنا إليه كذلك أيضا كل ذلك يقال في النهي إلا أنه هناك أمور جوهرية ينبغي ملاحظتها وينبه إليها رسوليون أيضا فيما يتعلق بالنهي ويخالف فيها الأمر بل أشر إليها الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت وإذا نائتكم عن نهي أو عن شيء فاجتنئوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعت وإذا نايتكم عن شيء فانته ومن هنا فإن النهي أولا كلهم قالوا إنه يقضي الفورية على طول ما في ما في تراخي لأن النهي كف ترك الزنا أن يعزنا كف ما في ما في فانته عما استطعت لأنه كف في مقدار المكلف بينما الأمر لا أحيانا قد يكون في كلفة فتأتي منه بما تستطيع أما النهي فاجتنبوه بالكلية ولهذا قالوا إن النهي يقتضي الفور ولا ولا ولا ولا, ولا في خلاف في هذا الباب وكذلك أيضا أنه يقتضي الدوام كما قلنا هناك خلاف التكرار على يقتضي التكرار في الأمر لكن النهي كف بالكلية لماذا؟ لأنه النهي النهي عن الشيء فعلا يعني يتحقق بأدنى يعني مخالفة النهي تتحقق بأي ضد بفعل أي ضد يتحقق النهي فمن هنا هو يقتضي الفورية ويقتضي الدوام ولهذا لا يقال هل, هل, هل الأمر يقتضي التكرار النهي نعم يقتضي الفورية تتركه بالكلية فاجتنبوه ولا يقال أنه كما, كما كما أثرنا في خلاف الأمر أن يقتضي مرة أو يقتضي التكرار لأنه بينما أنه لا لابد أن يترك بالكلية فاجتنبه فإذا قال نهى عن الزنا لأن تحقيقه في أي ظرف وفي أي وقت يقتضي المخالفة على طول يقتضي المخالفة يعني بأي بأي ضد من أفضلي تكون مخالفة، ولو مرتاً، ولهذا النهي يخالف الأمر يعني مسائله، ولا هو لا يخالف بالوضده في قضية الفورية لابد بد أن يترك مباشرة، وأيضاً على الدوام النهي يترك على الدوام ولا يقال له مرة أو غير مرة على الدوام، لأن تحقيق يعني مخالفة النهي في أي جزية هو ارتكاب للمنهي على طول مخالفة ولو في مرة في لحظة فهو ارتكاب ومخالفة ولهذا أنه يختلف عن الأمر في هذا في أنه على الفور وليس ذلك محل خلاف، وفي أنه يقتضي الدوام يعني يقتضي ترك المنهي عنه بالكلية دائما وأبدا ولهذا قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بينما فرامه قال فأتوا منهم واستطعب من التكرار يا شيخ الامر برده ما يحتاج التكرار لا الامر الصعي لا يقصد التكرار يبقى. الامر لا يقصد الا اذا دل دليل على انه احرى التكرار كما قلنا في الصلوات الخمس وفي لان دل على دليل ولا الاصل انه يكون الامتثال بمره اذا امر الشارع بان فيتحقق امتثاله بمره الا اذا دل الدليل على انه يقصد التكرار الا الفوري قلنا ان الامر الصعي انه يقصد الفور وانه ليس على التراخي الامر يقصد الفور لانه ليس على التراخي لأننا قلنا لو قلنا على التراخي إلى متى إلى متى غدا سبوع شهر الذين قالوا على التراخي لم يحددوا قالوا إذن هذا يؤدي إلى تركيب الكلية ماذا ما حددتم معه ما صار أمره ولا صار لازما بد ولهذا الأصل صحيح أنه يقتضي الفورية إلا إذا كان موسعا إذا جاء الوقت ودل الشارع على أن هذا الفرض موسع وأن الوقت واسع كصرات الظهر مثلا وصارت الظهر ماذا وقتها طويل وكلها فهذا يكون فوري في قضية المضيق إذا ضاق وقرب وقت العصر بحيث لا يتسع الوقت للصلاة حين إذا أصبح فوريًا يأخذ الأم إذا كان واجب موسع بطبيعته ف... ف... ف... فف... ففهمنا أنه موسع وفهمنا أنه في التكرار بدليل من الشارع بدليل خارجي لا من الصيغة فكلامنا كله المباحثة الصيغة الدلالة الفورية الصيغة تدل على ك هذا الكلام أما إذا جاء من خارجي هذا ما ليس محل الحديث محل الحديث إذا جاءت الصيغة بمفردها صيغة إفعل أو لا تفعل تدل على ك لا أو لا تدل على من غير مؤثر خارجي المؤثرات مؤثرات شيء آخر فهذا هو الذي يجب أن تعرفه والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه كما قلنا في موضوع أيضا ال ال الأمر وأنه هل يقتضي الاستعلاء أو يقفن العلو كما سبق معا كذلك أيضا يعني وهل لا يكون أمر إلا إذا كان من علو وقلنا إن العلو علو الشرف والرفع والاستعلاء هو إيش الاستدعاء والقهر والقوة والغلظة وإن كان ليس عاليا حقيقة بس مجرد أنه كان عنده سلطة ويأمر فهذا استعلاء فالاستعلاء يكون عن طريق غلظة وقهر وقوة بينما العلو يكون معه شرف مكانة ومنزلة كذلك أيضا فيما يتعلق بالنهي ايضا طلب الترك بالقول ممن هو دونه يعني على الاستعلاء والعلوم على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب على معنى طلب استداء التركي استداء طلب التركي بالقول كما قلنا بصيغة لا تفعل بصيغة لا تفعل على سبيل الوجوب يعني أن هو المفروض أن النهي يقضي التحريم يقابل الأمر للوجوب يقابله النهي للتحريم ولكن الوجوب هنا وجوب الكف الوجوب هنا وجوب الكف فإذا الكف واجب وفعل المنهي عنه محرم فعل المنهي عنه محرم والكف عن المنهي عنه واجب على سبيل الوجوب على معنى أن الكف واجب ويدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادة هذه مسألة من مسائل النهي وهو أنه هل النهي يقتضي الفساد هل النهي يقتضي الفساد على معنى إذا نهى الشارع عن أمر إذا نهى الشارع عن أمر هل يقتضي فساد المنهي عنه هناك أمور متفق عليها أنها تقتضي الفساد لأنها لا تصح أبدا وأنها فاسدة وبخاصة إذا كان الشيء منهيا عنه لعينه إذا كان الشيء منهيا عنه لعينه كالبيوع الباطلة التي لم تستوفي أركانها كالبيع مثلا على من مجنون أو مبايعة مجنون أو مبايعة صبي غير مميز إلى آخره فهذه فاسد بالاتفاق أن هذا البيع فاسد وأنه لا ولا, ولا وليس له صورة يجوز فيها أبدا فإذا كان الشيء منهيا عنه لعينه فهو يقتضي الفساد بالاتفاق فهو يقتضي الفساد بالاتفاق ايضا فيما يتعلق كذلك بالعبادات بالعبادات اذا كان منهيا عينها لعينها ايضا اذا كان منهيا عينها لعينها لا لامر خارجي فكذلك ايضا تقتضي الفساد على ان تفصيل الامر هو انه هناك من فرق بين النهي في العبادات والنهي في المعاملات والعادات ف عموما المالكيه والحنابل قالوا ان النهي يقتضي الفساد وبخاصة بما يتعلق ب ايضا اذا كان يتعلق ب بالمنهي بعين المنهي عنه او الامر لازم له لا خارج عنه من نهي نهي الحايد عن الصلاة تنا تنهي الحايد عن الصلاة معما أنه لو صلت ما صحت فهنا تعلق الشيء بعينه فبالاتفاق أن صلاة الحايد فاسدة ولو صلت ما صح كما أن صيامها فاسد ولو سامت ما صح ولا, ولا ولا ولا يجزي ولا يقع هذا بالاتفاق لأن الأمر توجه للعين وهو أيضاً يتعلق بعبادة أما إذا كان لأمر لازم لله لا لعينه ك النهي عن الصوم يوم النحر النهي عن الصوم يوم النحر يوم العيدين النهي عن الصوم لانه جاء ورد النهي عن الصوم يوم العيدين وانا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الاحديث صحيح إذا صام اذا صام المكلف يوم العيد هل النهي عن صوم يطبعا النهي ليس من ينعي الصيام لذاته بعينه لا تصوم إنما مرتبط النهي بيوم العيد فالجمهور على أن النهي هنا يقتضي الفساد لماذا لأنه كما عللو قال لوقا ولكما أيضا كما في الحديث يعني لم يقبل ضيافة الله لم يقبل ضيافة الله الحكمة من النهي عن الصوم هو من أجل ضيافة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أباح له فإذا صام لم يتمكن من الضيافة فإذا كان الصوم سببا في عدم التمكن فقالوا ليس عن ذات الصيام وإنما للازم الذي هو عدم التمكن من الصيام لكن لو أنه لم يصوم لكنه لم يكن لم يصوم لكنه لم يكن هل يكون مخالفا؟ قالوا لا لأنه متمكن من الأكل فليس المرادة لأكل يوم العيد بالاتفاق أن الأكل يوم العيد ليس واجبا لكنيوم العيد ليس واجبا وإنما المقصود أن يكون نساء متهيئam ومتمكن لو شاء είναι أكل بينما الذي عقد الصيام يعني تهيأ لئلا يأكل، كأنه تهيأ للمخالفة، كأنه تهيأ لمخالفة هذا الأمر الخاص بيوم العيد. بينما الذي لم يصوم، إنما لم يأكل ما أنه ما يشتهي الأكل، ومن لم يتهيأ له أكل وإما انشغل بأمور أخرى، لكنه لم يتعمد المخالفة. بينما الصائم تعمد ألا يأكل، لأن الأصل في الصيام والامساك عن الأكل وعن ما ما يعتد به الصيام. فمن هنا كان قصد الصيام يوم النحر لأن الشارع نهى عن الصيام يوم النحر. قالوا هل قال النهي هنا يقتضي الفساد على معنى لو صام هل يكون صومه فاسدا؟ الحنفية يقولون لا الصيام صحيح. وبعضهم قال مع الإثم لأن الصيام شيء ويوم النحر شيء آخر. فالصيام في أصله علامة من مكلف وهناك نصوص تبي يعني تجعل الصيام مجوعا لكن هذا لأمر للازم الله ليس لذاته ليس لذاته فقالوا الصيام صحيح مع اللهم لأنه ترك ضيافة الله فإذن هذا لأمر لازم الله لكن لأمر خارج عنه كالصلاة في المكان المغصوب الصلاة في كذلك أيضا أيضا من من اللازم الأوقات المكروهة من الأمر اللازم له هو الصلاة في الأوقات المكروهة التي التي نهى عن الصلاة فيها كصلاة بعد العصر الصلاة بعد العصر نقرر فيها كما قررنا في يوم النحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الأوقات فهل لو صلى تكون صلاته فاسدة لا تصح هذا هو محل النزاع. كما في الأمر اللازم، كما قلنا لك الصلاة هذا كل كلامنا في التمديد في العبادات، كلامنا كله في التمديد في العبادات. عن الصلاة في الأرض المغصوبة، حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. لو صلى في الأرض المغصوبة، النهي هو عن الغصب، النهي عن غصب مال للغيب، فهو غصب أرضاً. وصلى فيها أو غصب ثوبا وصلى فيه على ماء ستر عورته أو غصب ماء وتوضع به وتوضع به فهل إذا إذا قلنا إن النهي يفضل الفساد على معنى أنه